Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ameen. Walkitab ilmubi.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 بل هم في شك يلعبون فارتق بيوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم رب نكشف عنا العالمين 122. وقالوا معلهم مجنون 123. إنا كاشف العذاب قليلا 124. إنكم عائدون 125. يوم نبطش البطشة الكبرى 126. إنا منتقمون 127. ولقد فتنا dinam qauma fir'auna waja'a amrasulun karim an addu ilayya ibad وَإِنِّي عَبْدٌ بِرَّ رَبِّي وَرَبُّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لَفَاعْتَزِلُونْ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فَأَسْرِ بِعِبَادِي وَتُرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْتُمْ مُغْرَقُونَ كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونَ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعْمٍ هَلِكَ وَأَوْرَثْنَا ذَٰلِكَ قَوْمًا آخَرِينَ فَمَا بَكَتَ يَقُولُونَ وَمَا نَحْنُ بِمُشْرِكِينَ فَأْتُوا بِآيَةٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ تَبِعُوا عِبْرَهُ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ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 121. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين 122. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون 123. إلا من رحم الله شَأْن جَرَتِ الزَّقُومُ طَعَامُ الْأَثِيمِ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ كَغَلْيِ الْحَمِيمِ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ ثُمَّ نَصُبُوهُ فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنت به تمترون إن شجرة الزقوم طعام الأذين كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم ودوهو فاعتلوه الى سوالجحيم <تصفح> <تصفح> ثم صبوا فوق راسه من عذاب الحميم ذق انك انت العزيز الكريم ان هذا ما كنتم به تمترون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 121. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين 122. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى 123. ووقاهم عذاب الجحيم 124. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين 125. لا يذوقون فيها الموت 119. ووقاهم عذاب الجحيم 110. فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم 111. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون 112. فارتقب إنت 129. لأنهم مرتقبون